هرمي بيبي 20 لقب والكره خطيره وجونزالو جونزالو جونزالو جول جولاته جولاته جولاته للمدريد ريال مدريد 1-0 جونزالو غوين لولا الضياع الثاني ما يرحمش الغدار ينطلق في قلب الجدار ويضرب في كره في قلب المرمى لتهز باك برشلونه باول الكرات عن طريق جونزالو غوين 1-0 دقيقه 11 1-0 وسط ضربه تامر الدفاع مش معقول دفاعات برشلونه مسكران والنوم في العسل ينطلق الارجنتيني غومزالو ويفتح بوابة التسجيل شوف الخطا القادم شوف الخطا الفادح المره هذه يضرب مليح المره هذه حطه صحيح ومره وملا جرينتو وملا تجراح قوي الله على الجرينتو